لآن آل القرآن موسوعه النابلسي ا ا للعلوم الاسلاميه أ ر اسماء الله ا بشرا س و ي ا قالت إ ن ي أ ع و ذ بالرحمن منك إ ن كنت تقيا قال إ ن م ا أ ن ا رسول ربك ل أ ه ب لك غلاما زكيا قالت أ ن ا يكون لي غلام ولم ي م س س ن ي بشر ولم أ ك و بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آ ي ة للناس و ر ح م ة منا وكان أ م ر ا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ف أ ج ا ء ه ا المخاض إ ل ى جذع ا ل ن خ ل ة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أ لا تحزني الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إ ل ي ك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي فقولي إ ن ي أ ذ ر ت للرحمن صوما فلن أ ك ل م اليوم إ ن س ي ا ف أ ت ت به قومها ت ح م ل و ا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أ خ ت هارون ما كان أ ب و ك امرا سوء وما كانت أ م ك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في قال و اني كيف ك كان ل م من ف المهد صبيا قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أ ي ن م ا كنت و أ و ص ا ن ي ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أ م و ت ويوم أ ب ع ث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أ ن يتخذ من ولد سبحانه إ ذ ا قضى أ م ر ا ف إ ن م ا يقول له كن فيكون و إ ن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف ا ل أ ح ز ا ب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين و أ ن ذ ر ه م يوم الحسره إ ذ قضي ا ل أ م ر وهم في غ ف ل ة وهم لا يؤمنون إ ن ا نحن نرث ا ل أ ر ض ومن عليها و إ ل ي ن ا يرجعون واذكر في الكتاب إ ب ر ا ه ي م إ ن ه كان صديقا نبيا إ ذ قال ل أ ب ي ه يا أ ب ت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أ ب ت إ ن ي قد جاءني من العلم ما لم ي أ ت ك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا أ ب ت لا تعبد الشيطان ن إ ا ل ش ي ط ا ن كان للرحمن عصيا يا أ ب ت إ ن ي أ خ ا ف أ ن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أ ر ا غ ب أ ن ت عن آ ل ه ت ي يا إ ب ر ا ه ي م لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ان لا أ ك و ن بدعاء ربي شقيا فلما اعتز لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له, وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إ ن ه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أ خ ا ه هارون نبيا واذكر في الكتاب إ س م ا ع ي ل إ ن ه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان ي أ م ر أ ه ل ه ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إ د ر ي س إ ن ه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أ و ل ئ ك الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين من ذ ر ي ة آ د م وممن ن حملنا مع نوح إ ب ر ا ه ي م و إ س ر الهدى ئ ي ومن من شركه د ع ل ي ه م آ ي ا ا ت ل ر ح م ن خ ربحيه و و ا سجدا فخلف ذ ل ت مضمون اجتماعي أ ض ا ع و ا ا ل ص ل ا ة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضيا إ ل ا من تاب وامن وعمل صالحا ف أ و ل ئ ك يدخلون ا ل ج ن ة ولا يظلمون شيئا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إ ن ه كان وعده م أ ت ي ا لا يسمعون فيها لغوا إ ل ا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا تلك ا ل ج ن ة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إ ل ا ب أ م ر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول ا ل إ ن س ا ن أ اذا ما مت لسوف أ خ ر ج حيا أ و ل ا يذكر ا ل إ ن س ا ن أ ن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل ش ي ع ة أ ي ه م أ ش د على الرحمن عتيا ثم لنحن أ ع ل م بالذين هم أ و ل ى بها ص ن ي ا وإن إلا و س و ع ه ا كان ع ل ن ا ب ق ض ي ثم ننجي ا ل ذ ي ن ا ت ق و ونذر ا ا ل ا م ي ن ف ي ه ا ج ث ي ا و إ ذ الله ت ت ع ي م آ ي ا ت ن بينات ا ا ق ل ا ل ذ ي ن كفروا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير مردا ا أ ف ر أ ي ت الذي كفر ب آ ي ا ت ن ا وقال لاوتين مالا وولدا أطلع الغير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 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أ ل م تر أ ن أ ر س ل ن ا الشياطين على الكافرين ت أ ز ه م أ ز ا فلا تعجل عليهم إ ن م ا نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إ ل ى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إ ل ى جهنم وردا لا يملكون ا ل ش ف ا ع ة إ ل ا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إ د ا تكاد السماوات يتفطرن منه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أ ن يتخذ ولدا إن ا م و س و إ ل ا آت ا ل ر ح م ن ع ب د ا ل ق د أ ح س ه م و ع د عدا ه م و ك ل ه آتيه م ي و م ا ل ق ي ا م ة فردا إن ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص الله ح ا ت س ي ج ع ل م ا ل ر ح م ن مدا